إذا باغ الأنام بأيهاد وباغ الظهر إعجاباً بالشغر Iba galanam I'm dead قدم الشيخ طه الفشن هذا الابتهال إذنة القرآن الكريم من القاهرة نعيش الأنخة الإيمان مع قرآن المغرب قرآن المغرب لهذا اليوم إن شاء الله تعالى للشيخ شعبان عبد العزيز الصجعب التلاوة من سورة آل عمران. من الشريط ونرغبين لا إله إلا الرحمن الرحيم. فيري <تصفيق> بما آتا الذين قال Mmm. -hmm. الذين أحسن منهم وتقوم أجور عظيم. الله, الله. الله. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مه> <تصفيق> <تصفيق> <مه> الذي قال لهم. جمع لكم فحجعوهم <تصفيق> الذين قال لهم وَقَادِرٌ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الَّذِي Sure. ولا يا انهم لن يظر a الله <laughs> <laughs> no oh. من <تصفيق> الظرقين اه ثَمَّ قُمْتُ مَعَ فَارٍ و يَتَقَلَّبُ عَلَى دیگر اذا <تصفيق> يا تُلِي <تصفيق> فَدَوْمُ <تصفيق> لامرنتل علينا القرش الشيخ شعبان عبدالعزيز الصياد